مَا رَأَوْا زُلْفَتَ سِيءَةُ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِتَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِي أَوْ رحمنا